يا اللي رسمت الفرحه لقلبي بعد ما خدتك لي يا شفيع انت معايا يا غالي يا حبيبي يا اللي هادي وديع يا اللي رسمت الفرحه لقلبي بعد ما خدتك لي يا شفيع انت معايا يا غلا حبيبي ياللي عشتي هادي ودي يا بابا كله استملي ساعدنا صلي عشان لا عندي إيسوس بنت دوس صلاة قت نجنا للفردوس يا بابا كريم استمال سعدنا صلّي عشنا عن يسوع بنت دوس صلاة قت نجنا واترشدنا للفردوس ما ديت أقوى تشد لايت أكتو سر علي وادجين يا وام على كده يا بابا حبيتك عشت معك أحلى الأيام نديتك وتشد دليتك تسرع لي وتجيني قوام علشان كده يا بابا حبيتك وعشت معك أحلى الأيام يا بابا كيرل استملي ساعدنا صلي عشان نعن قسوس بنته والصلاة بكت نجنا وابتشرنا للفردوس يا بابا كريل استملي سعدنا صل عشنا عن يسوع. بنتو وساطك تنجدنا وابترشدنا للفردوس يا ما قريت عن معجزاتك ويا ولادك اللي ندوك في الشده بيجو مزارك ناس كتير عرفوك حبوك يا ما قريت عن معجزاتك ويا ولادك اللي ندوك في سدوي جو مزارك ناس كتير عارفوك حبوه يا بابك الاستاذ اللي ساعدنا صلي عشاننا وني اسوس بنتو صلوات دنجينا و بترشدنا للفردوس يا بابك الاستاذ اللي ساعدنا صلي عشاننا وني اسوس انتو صلاطك تنجدنا وابترشدنا للفردوس اتعلمت معاك الحب بعد ما شفت عمل الخير اللي خدمت يسوع الرب فلوس حبك حب كبير واتعلمت معاك الحب بعد ما شفت عمال الخير يلي يا اللي خدمت يسوع الرب بابلوس حبك حبك بي يا بابا كبير المستمل اللي سعدنا صلي عشاننا عند إسوس بنتو دوس قطط جدنا وابد شدنا للفيل يا بابا كبير المستمل اللي سعدنا صلي عشاننا عند إسوس في كل صلاة كبتينا و بترشدنا للفيدوس